بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الله ورسوله واطئوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا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 أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوطة وإذ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَاثَ اثْنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ مَتَوْدُونَ أَنَّ وَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَرِيمَتِهِ وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ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 إذ يغشكم النعاس أمنا منه وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به. ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم يثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فقى الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فَإِنَّ الله شديد ذو العقاب ذلكم فذنقوه للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبر وَمَن يُولِيهم يومئذ دبره إلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتالِ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَى بِغَضَبٍ مِنَ الله.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 ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدع ولن تغني عنكم فياتكم شيئا ولو كثرة وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا واطئوا الله واطئوا الرسول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 إن شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْمُكْمِلُونَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إليه تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الذين ظلموا مِنكُمْ خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شديد العقاب والكرو إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أي يتخطفكم الناس فأواءكم وأيدكم بنصره وأيدكم من نصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقاتلوك أو ويخرجوك أو ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتنى عليهم آياتنا بينات قالوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا إِنْ هَذَا إِلَّا سَاطِرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَئِذٍ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 قل للذين كفروا إن ينته يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن تهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُم ظنمتم من شَيْءٍ شيء لِلَّهِ لله وَلِلرَّسُولِ هو للرسول وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ واليتام والمساكين وابن السبيل إن كنتم وَمَا بالله وما عَبْدِنَا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعا والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله كان مفعولا. لي من هلك عم بينت ويحيا منحي لي من هلك عم بينت ويحيا لي من هلك عم بينت ويحيا من, من هلك منحي إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب وأسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر وعاصيتم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 تفلحون يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم وصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ولا تكونوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت ات فيتان علاقا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 فإما تثقفن لهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، فإما تثقفن في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فمض إليهم على سواء.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 وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيهكم منكم عشرون صابرين يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئتين يغلبوا ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأيه وإنكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإنكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين فَأَيُّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا فَأَيُّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَأَيُّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسَرَاحَةٌ يَسْخُنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يريد لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفض لولا كتاب لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكونوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويوفن لكم الله غفور رحيم وإن يريدوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانوا الله من قَبْلُ فَأَمْكَنَ منهم الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الَّذِينَ آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ آووا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى في سبيل الله. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيئاً والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيئاً حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إن لا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم موفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فولاذكم منكم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عالم